الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تمصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم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 وإن كنت من الساخرين أو تقول له أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب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 وَدُّ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشاكرين